اللهم اهدنا فيمن هديك وعافنا فيمن عافيك وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيك وقنا الشر ما قضيك إنك تقضي ولا يقرع عليك إنه لا يدل من وأبيك ولا على ما قضيت ولتشهر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوم إليك اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه